وَإِنْ أَرَدْتُمْ مُسْتَبْدَلًا زَوْجًا مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمُ إِحْدَاهُنَّ نِقْرًا طَهُرًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا آتَاهُكُمْ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكيفَةَ خُلونَهُ وَقَدَ أَف الضَّ بَعْضُكُم إى بَعْضُ وَخَذْنَ مِنْكُم مِثَقُم غَلمُ وَلَا تَن كِحُ مَ نَك حبَ أُكُمُ مِن النِسَ إِ إلاا إنِهُ كَان فَاحِشَةَ وَمَ قتَ وَسَ أَسَبِيلَ حُرِّمَ التعَلَْكُمُ أَُّهَا تُكُم وَبَناتُكمُ وَأَخَوَاتُكُم وََّ تُكُمُ وَقلَاتُكُم وَبَناتُ وَبَناتُ الْ الأأَخِ وَبَناتُ الْ الأُخْتِ وَأُهَا تُكم الَّ أَضَعنَكُم وأأَقَوَاتُكمُم مِن الرضاعةِ وََُّه وَبُكُمُ اللاتي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِّسَائِكُمُ اللاتي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ